أعوذ بالله السلام عليم والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهديد له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 وكل ضلالة في النار الله صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومقدمة كل أسبوع هذه دروس التزكية التي ذكرنا أنه لا أن يعلم المرء أولا أنها هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم يزكيه ويعلمه الكتاب والحكم والثاني أنه لا يسير أحد إلى الله تعالى إلا بأزيز التزكير لا يسير أحد ولا يستقر ولا يثبت على هذا السير إلا بأزيز التزكير والثالث أنه لا ينبغي لأحد أن يتكلم في العلم والدين الله تعالى غير أزيز التزكير هذا الجزء الأول الجزء الثاني أن الكلام الأمر التالي أنه كل في مزالة التفكر ينبغي أن يتفكر المرء في أربعة أشياء في طاعاته التي نتكلم على أحس على قضية السير فيها إلى الله تعالى في الطاعات والمعاصي والمهلكات والمنجيات هذه الأربعة ولا بد أن يكون لكل أحد صغيرا صغير كان أو كبيرا أن يكون له جريداته التي يحاسب فيها نفسه على ذلك كله وبدأنا يتابع معنا من يتابع بدأنا في الكلام ابتداء على هزين البابين في التقدمة للكلام على ربع المهلكات كما يسمونه الأول كان الكلام على أفات اللسان إذ لا يستقيم إيمان أبداً غير استقامة القلب الذي يستقيم باللسان وقلنا لابد أن يكتب المرء هذه الأفات من أفات اللسان في جريدته في المعاصي الظاهرة والنطاعات والمعاصي والمهلكات والمنشيات والباب الثاني كان كسرت كسر شهوة, شهوة الباطن والفرج لما بدأنا في المهلكات كما تذكرون فتكلمنا على باب الغضب وما يتعلق به على الغضب والغضب المزموم والغضب المحمود وأسباب الغضب وكيف يدفع المبء الغضب وذكرنا في سنة ذلك كل الحلم والرفق والعافو وذكرنا أن هذه الرسائل المطبوعه رساله اسم الله تعالى العفو وهذه رساله اسم الله تعالى الرفيق ورساله الحرج في سلسلة اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لكل احد أن يطالعها في ما يطالع في باب الغضب الذي ذكرني فذكرنا كذلك ما الحالم كان ذكرنا كرم الغيث ودخلنا في الكلام على باب الحسد الباب الثاني من المهلكات كان الأول باب الغضب والباب الثاني باب الحسد وتكلمنا عليه ما شاء الله تعالى أن يهبى سبحانه تعالى من القول ونستكمل أزيل ليلى الكلام على باب الحسد وقفنا على بيان أسباب الحسد والمنافسة أسباب الغضب ويركزون شيئا ما في هذا الدرس باستكمال الكلام على الحسد التأسف. الشيخ عنوان هنا يقول بيان أسباب الحسد والمنافسة المنافسة ويقول سببها حب ما فيه المنافس سببه أن ينافس المرض أحدا على شيء أن يكون الشيء محبوبا يريد أن يحصله بنفسه فإن كان ذلك أمرا دينيا ونفسه فيه فسببه حب الله تعالى وتعاتبه وإن كان دنيويا فسببه حب مباحة الدنيا والتنعم بها وإنما ننظر في المزموم من الحسد ومداخله أي مداخل الحسد المزمومة كثيرة جدا ولكن هو يقول الشيخ يحصر جملتها بسرعات وأسباب العداوة الأول والثاني التعزز والثالث التكبر والرابع التعجب والخامس الخوف من فوت المقاصد المحبوبة والسادس حب الرئاسة والسابع خبث النفس وبخلها فإنما التفصيل بسيط سريع يعني ليس بسيطا مختصرا ثم يذكر الأسباب على التفصيل يقول وإنما فإنه إنما كره النعمة عليه يعني يكره الحاسد النعمة على المحسود إما لأنه عدو لا يريد له الخير وهذا لا يختص بالأمثال يعني لا يختص بالنظراء يعني بالمتماثلين يعني هذا طالب علم في سنة ثانية وهو الثاني معه في السنة الثانية هذا يحسده على موافيه مثلا من توفهه من مزكرة من كذا من كذا وهذا عالم وهذا عالم هذا بزاز كما يقولون هذا بزاز يعني يبيع نوع نوعا نثير المهم يعني يقول هذه المسألة لا تختص بالأمثال بل قد يحدث ذلك أي الحسد من الخسيس للملك ويحب أي هذا الخسيس زوال, زوال نعمة زوال نعمة الملك لأنه مبغض له بسبب إساءته إليه مثلا أو إساءته إلى من يحب ذلك الحاسد هذا الثاني الثالث وإما أن يكون من حيث يعلم أنه لا يستقبل بالنعمة عليه وهو لا يطيق احتمال كبره لعزة نفسه فيحسده على ذلك وهو المرض بالتعزز هذا السبب الثالث يعني وإما أن يكون في طبعه أن يتكبر على المحسود ويمتنع ذلك عليه يمتنع عليه هذا التكبر على المحسود بنعمة وصبت للمحسود نذكر التفصيل يقول ولا بد شرح هذه الأسباب السبب الأول في الحسد العداوة والبغضاء أول سبب أسباب الحسد لينظر كل أحد في سيرته وسيرته فالحسد في نفسه كما ذكرنا الحسد مركوز في فطر الناس أن النفس بجبلتها وطبيعتها لا تقبل أن يعلوها أحد فيما هم فيه يقول وهو أشد أسباب الحسد فإن من آذاه الإنسان بسبب من الأسباب خلفه في غرضه مثلا بوجه من الوجوه أبغضه قلبه يبقى إنسان أزاء وخلفه في غرض من الأهراض التي يريد تحصيله أمغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في نفسه الحقد مجرد أن يحدث له ذلك والحقد كما ذكرنا يقتضي التشفي ينتظر أن يتشفى فيه أن, ي... أن ذكرنا أن الغضب هو نفسه إذا لم يستطع أن ينتقم صار حقدا في نفسه ينتظر أن يتشفى في من آذاه أو فعل به ذلك فإن عجز المبغض عن أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى له الزمان أن يشوف في أيام سودة وأن يرى فيه المصائب والعبر وربما يحيل هذا الحاسد ذلك أي ما يحدث لهذا المببوط ربما يحيل ذلك يعني ما يحدث للمببوط من الزمان في الزمان يعني من المصائب أو الأفات أو في نفسه في ماله في ولدي يحيل ذلك على كرامته عند الله تعالى يعني الحاسس يقول لك شفت اهو ربنا انت أمر منه عشان انا مش عارف كذا او كذا مما نسمع في هذه الأمور يقول شفت الحمد لله ربنا أخذ لحق منه ربنا فعل فيه ربنا فيحيل هذه الأمور على كرمته هو عند الله تعالى فمهما أصاب عدوه من بلية فارحا وظن ذلك مكفاءة من الله تعالى على بغضه له وأن ذلك لأجله ومهما أصابته النعمة ساءه ذلك لأنه ضد مراده لا يريد للمحسود أبدا أن يكون في نعمة فيسوءه ذلك او ما يشوف علي نعمة او اللي حاولا وما لنبدع علي الزيباس وانا مستنى ربنا انتئم منه الزيباس لا اله الا الله وربما يظهر له انه لا منزلة له عند الله حين لم ينتقم له من عدوه الذي اذاه بل انعم عليه وبالجملة فالحسد يلزم البغضة والعداوة ولا يفارقهما وانما غاية التقى غاية التقوى عند المرء ألا يبغي الحسد يلزم العداوة درشي أقول لي واحد يربنه بن واحد عداوة ومستنير الخير لا. وإنما كما سأذكر الشيء يعني إن وصل المرء إلى هذه الدرجة وهي أنه لا يتمنى ذوال النعمة ولا يتمنى أن يقع في محنة ويحاول أن يحمل نفسه على ذلك ويكرهها على هذا الخلق فهذا يرجى إن شاء الله أن لا يأثن انتقل الحسد إلى التصريح باب العداء والبغضاء أو بالقول الفعل كما ذكرنا وقع في الاسم لا شك ولا عذر له وده اللي نحن بنقول بصت لا كل واحد يطلق لسانه في الشخص اللي هو ينتظر أن يتشفى فيه أو لأنه أزاه أو لأنه فعل بكذا إلى آخر ما نعلم من أنفسنا وما نتكلم به وما تنطوي عليه صدورنا وقلوبنا من هذه المسائل ذلك الشيخ يقول وقد وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بالحسد والعداوة فقال عز وجل ودوا ما قد بدت من أفواههم وما تخفي صدرهم أكبر وقال ان تمسسكم حسنة تسؤهم وبعلم أن الحسد بسبب البغض ربما أفضى إلى التنازع والقتال واستغراق العمر في التحيل لإزالة نعمة المحسود هذا السبب الأول لذلك ينبغي على كل أحد أن ينظر في هذا السبب سبب العدوة البغضاء وكيف يزيل أسباب العدوة لأنها لا تقف عند ذلك بل تتعدى هذه الأسباب إلى الحسد والحقد وانتظار التشفي أو الانتقام أو البغي والعدوان والظلم إلى آخر ما يترتب على هذا الخلق الزميم فينظر في أسباب العدوة وينفيها عن نفسه وينظر في أسباب ما يؤدي إلى هذه العدوة من أصله فيقطعها هذا للسماع المتكلم لا شك. سبب الثاني من أسباب الحسد وهو التعزز التعزز يعني بقى وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره إنوهدي بقى يترفع عليه فإذا أصاب بعض نزرائه يعني بعض من هو في مثله يعني في مثل ما هو فيه ولاية أو, مال أو مالا خاف أن يتكبر عليه وهو لا يطيق تكبر هذا الشخص عليه ولا تسمح نفسه باحتمال التفاخر عليه فليس من غرضه أن يتكبر هو كانش عايز يتكبر ولا حاجة فالسيدات زي زيه خايف بقى يصيبه مال ولا يجيله حاجة ولا كده يومي يتكبر عليه يقول فليس من غرضه أن يتكبر بل من غرضه أن يدفع كبره إذا أصابه مال أو جاه أو ولاية أو غيره فإنه قد راضي لنفسه بمواساته ولكنه لا يرضى بترفع عليه فيحسده حينئذ إذا أصابه خير من ذلك السبب الثالث من أسباب الحسد التكبر وهذه موجودة في كثير من أحوالنا أن يكون في طبعية أن يتكبر على فلان بالذات لس صغاره واستخدامه إن هو عارف إن هو أنه يعرف أنه أعلم منه وأنه يعمله كذا وأنه يستخدمه كذا وأنه كذا وكذا وكذا مما نرى في هذه التعاملات ما بين واحد يرى نفسه شيئا ويرى غيره لابد أن يأتمر بأمره أو أن يكون دونه أو أقل منه أو يعني لا يستطيع أن يرفع عينه فيه مثلا أو أن يسمع كلامه أو أن يأتمر بأمره يقول ويتوقع منه الانقياد والمتابعة في أغراضه فإذا نال نعمة هذا المسكين يعني المستصغر فإذا نال نعمة خاف أن لا يحتمل تكبره هذا الأول بقى يخاف بقى أن, إيه؟ إن دا قتله نعمة أنه بقى يبدأ يكبر عليه بقى يقول لك الله يرحم بقى شفت كم في إيه وإحنا دلوقتي فيه في ودلوقتي بيعمل فيه في ويسوي ويبدأ في حسد يحين ذلك يقول لا يحتمل ويتكبره ويترفع عن متابعتي أو ربما يتشوف إلى مساواته أو إلى أن يترفع عليه فيعود متكبرا بعد أن كان متكبرا عليه الثاني هذا عاد متكبرا بعد أن كان يعني أدوبك يوصل ومن التعزز والتكبر هذا الذي نتكلم عليه كان حسد أكثر الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنف أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وهو يتيم فقير فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم والمعنى لو كان هذا يعني لو كان هذا الذي نزل على رجل من القريتين لم يسقل علينا أن نتبعه أما أن ينزل على من يظنونه على هذا الحال الذي يستصرونه فيه كما قال كذلك في الكفار هؤلاء من الله عليهم من بيننا فاحتقارا لهم وأنف منهم يظهر حين يزء الحسد هذه الحالة والتعجب بعد ذلك السبب الرابع وهو كذلك من الأسباب المنتشرة بيننا يقول كما أخبر الله تعالى عن الأمم الماضية قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا لأنبيائهم ورسلهم وقالوا إن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون فتعجبوا أن يفوز بردبة الرسالة بشر مثلهم فعسدوهم على ذلك وأحبوا زوال تلك النعمة أو تلك الردبة عنهم يعني تلك الردبة عنهم جزعا أن يفضل عليهم من هو مثلهم في الخلقة زي ما تلا يشوف بقى واحد يقول لك شفت عن يد الحلق للبلودان ومش عرف الكلام نحن بقى نسمعه سد فلان فلان ده كذا وكذا التعجب من هذه النعمة التي تدل على معنى الحسد أن يكون مثل هذا المسكين في هذه الحالة من النعمة أو هذه الحالة من الجاهة أو في هذه الحالة من الروت بالدينية وقالوا متعجبين أبعث الله بشر الرسولة فقال تعالى او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم رد عليهم هذا المعنى الذي بن عليه ذلك الحسد لهؤلاء المكرمين المعظمين السبب الخامس الخوف من فوت المقاصد التي يحبها المرض ان يخاف ان يفوت مقصوده مثلا وذلك يختص بالمتزاحمين على مقصود واحد المتزاحمين على مقصود واحد مثل مثلا كتحاسد الضرات ضر يعني واحد من جوز اتنين في التزاحم على مقاصد الزوجية ينشع عن ذلك الحسد وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المرتبة من قلبي الأبوين للتواصل أو للتواصل إلى مقاصد الكرام والمال وكذلك تحاسد المزين لأستاذ واحد في نيل من قلبه وتحاسد كذلك ندماء الملك للوصول إلى المنزلة عنده والتقاضب إليه السبب السادس من أسباب الحسد حب الرئاسة وحب الرئاسة ليس فيه كل هذه الأسباب الماضية وإنما هو يريد أن يكون متميزا طلب نفس الجاه من غير توسل به إلى مقصود لا يتوسل به إلى أي مقصود من هذه المقصودات وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديما النظير في فن من الفنون سواء في علوم الدنيا في علوم الأخيرة إذا غلب عليه حب السناء واستفزاه الفرح بما يمدح به من أنه واحد الدهر وفريد العاصر مثلا في فنه وأنه لا نظير له هذا الشخص إذا سمع بواحد في أقاص الدنيا لا يعرفه ولا كذا ولكنه يشارك في هذا الفن ويمكن أن يشويش عليه وأن يحوز مرتبته دونه حسده وتمنى زواله وهلكته ذلك يقول فإذا سمع بنظير الله في أقصى العالم ساءه ذلك وأحب موته أو زوال النعمة التي بها يشارك في المنزلة من علم أو شجاعة أو عبادة أو صناعة أو سرة أو غير ذلك مما يتفرد به هو ويفرح به وينشكح كما يقول يعني ينبسط أو يسر بالثناء عليه بأنه هو المتفرد في ذلك هذا الحسد ليس سببه العداوة كما نسمع ولا التعزز ولا التكبر على المحسود وإنما هو الخوف من فوات مقصوده ولا خوفا, ولا خوفا من فوات المقصود إنما هذا الحسد سببه حظ الرياسة بدعوة أن يكون متميزا منفردا وهذا وراء ما بين أحد العلماء كما يقول ماذا السبب ده والله العلماء من طلب الجاء والمنزل في قلوب الناس للتوصل إلى مقاصد سوى الرياسة وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون خيفة أن تبطل رئاستهم واستتباعهم والسبب السابع خبث النفس وبخلها بعض وشحوها على عباد الله عز وجل فهو لا يشغل برئاسة ولا تكبر ولا طلب مال ولا شيء من أمور أسباب الحسد السابقة ولكنه إذا وصف عنده عبد النسى بحسن حال أشق ذلك عليه أن الله أن عمل عبد من عبادي بشيء من نعم الله تعالى في دين أو دنيا يشق عليه يبقى عز علان يعني يدفع كذا وهذه أيضا من الموجود في أحوالنا ولا حول لقوة إلا بالله وإذا وصف له اضطراب الناس وأمور وإدبار أمورهم وفوات مقاصدهم وتنغوص عيشهم فارح واستبشر وصال مسرورا بما يسمع فهو يبخل بنعمة الله على عباده هو كأنه كما يقولون كأنهم يأخذون من ملكه وخزائني وانت بتدعى دعاجة وقد قال العلماء البخير من يبخل بمال نفسه والشحيح الذي يبخل بمال غيره هذا يبخل بمال الله تعالى على عباد الله تعالى وينظر إلى أنه ينبغي أن يأخذ الله تعالى برأيه في أن يعطيه وأن يدع أو كذا ولا حوله لا قوة إلا بالله فهذا يبخل بنعمة الله تعالى على عباده الذين ليس بينه وبينهم عداوة ولا رابطة وهذا ليس له سبب إلا خبس النفس ورزالة الطبح من جهة الجبلة وهذا الحسد بالذات معالجته شديدة لأن الحسد الثابت بسعير الأسباب العارضة التي ذكرنا يزول بزوال هذه الأسباب ما كان مركوزا على هذا الحال في الجبلة من خبس النفس فهذا يطمع لا يطمع المرء في إزالته بسهولة هذه أسباب الحسد التي زكبنا سبعة أسباب وقد يجتمع بعضها أو أكثرها او جميعها في شخص واحد ممكن تلاقي واحد كذا والعزو بالله تعالى في هذه الأشياء في العدوة والحسد والكبر وخيف عيروح حكتو ونفسه شحيحة وخبيسة فيعظم فيه الحسن لذلك فلا يقدر على إخفاء ما عنده فيظهر العداوة مكشفة يكشف كده عن العداوة في كلامه وفعله وأكثر المحاسدات يجتمع فيها جملة من هذه الأسباب التي ذكرنا وقلما تجرد سبب واحد منها لذلك انا على كل أحد أن يكتب ذلك كله في جدوله الذي لم يفعله بعد أو لم يكتبه بعد ان شاء الله اكتبوا ان شاء الله بعد عشر سنوات أو بعد خروج المساهل الدجال مش كده؟ اه اخوان قاعدين بيضحكوا عشان لسه ما كتبوش الجداول مستنيين خروج المساهل الدجال عشان يرجعوا الى الله تعالى ليكتبوا هذه الجداول ويحاسبوا انفسهم بيان السبب في كسرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وبين العام إلى آخره يقول يعلم هذه ما أسألها تبين سببا من أسباب الحسد أن الحسد إنما يكسر بين أقوام تكسر بينهم الأسباب التي ذكرناها عندما تكسر هذه الأسباب بين أقوام يتحسدون وإنما يقوى بين بين قوم تجتمع فيه جملة من هذه الأسباب وتتظاهر إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد لأنه يمتنع من قبول التكبر ولأنه يتكبر ولأنه عدو ولأنه يخاف على فوات مقاصده التي يحبها وهذه الأسباب انما تكسر تكسر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها ويتواردون على أغراض واحدة فإذا خالف واحد صاحبه في غرض من هذه الأغراض نفر طبعه وأبغضه وثبت الحقد في قلبه فعند ذلك يريد أن يستحقره وأن يتكبر عليه وأن يكافئه على مخالفته الغرض وأن يكره تمكنه من النعمة التي توصله يا إسماء الكلام يقول مثلا لو كان بين إنسان وانسان ليس هناك رابط بينهما يقل الحسد في شخص في بلد وشخص في بلد أخرى يقول بقى فلا يكون بينهما محاسدة إنما إذا تجاور الاثنان في مسكن واحد أو في سوق واحد يبيعون ويشتغلون أو في مسجد واحد أو في مدرسة واحدة توارد على مقاصد تتناقض فيها أغراضهم إذا اجتموا على مقاصد كل واحد غرض مختلف عن غرض الثاني فلابد أن يتحسده حين الزيبا أسمع يقول فترى العالم يحسد العالم دون العابد لأنهم يتوردون على سبب واحد والعابد يحسد العابد لا يحسد العالم والتاجر يحسد التاجر بل الإسكاف يحسد الإسكاف اسكافي عن جزمات يعني بتاع الجزم, أو بيصلح الجزم ولا يحسد البزاز ما يحسودش يعني اللي بيباع القماش والحرير وغيره إلا لسبب آخر ويحسود الرجل أخاه ربنا عنه أكثر مما يحسد الأجانب والمرأة تحسود دراتها وسرية زوجها أكثر مما تحسد أم زوجها وبنتها لأن مقصد البزاز غير مقصد الإسكاف يعني اللي بيأماش غير اللي بيصلح جزم فده بتاع اللي فلا تزحمون على نفس المقصد إذ مقصد البزاز مقصده السارة التي يحصلها بكسرة الزبائن عنده وإنما ينازعه في ذلك بزاز آخر فيحسده فإن كان البزاز يفتح إلى جواره دكانا زاد الحسد على غير ما يكون البزاز في آخر السوق مثلا وهكذا ثم مزاحمة البزاز المجاور له أكثر من مزاحمة البعيد فلا جرم يكون حسده للجاري أكثر وكذلك الشجاع يحسد الشجاع ولا يحسد العالم صحيح ولا الناس نايمة كل معاني أشياء الناس لا يفهم هذه المعاني بتفصيلها شيئا ما ولا يحسد الشجاع ثم حسد الواعظ للواعظ أكثر من حسده للفقه والطبيب لأن التزاحم بينهم على مقصود أخص فأصل هذه المحاسدات العداوة وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد والغرض الواحد لا يجمع متباعدين بل يجمع متناسبين فلذلك يكثر الحسد بينهم الناس متبعين أخوانا اللي بيكتبوا أو بيحفظوا أو كده متبعين معاك كلام تبعين لا أظن ومن جميع ذلك من شاء بقى كل الكلام اللي احنا بنقوله من شاءه حب الدنيا الحسد ده بقى من شاء كل المشكلة من أولها إلى آخرها حب الدنيا فإن الدنيا هي التي تضيق اسمع بقى كلام شوية كلام جميل هنا نقول كله على بعضه فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين بل المتزاحم عابد على عابد علم على العالم شجاع على شجاع بزاز على بزاز بتاع بقال على بقال بتاع كذا يبقى جنب بعض يجب أن يتحذر وبالتاني يستنى دكان ده يتقفل وده يتقفل عشان يعرف بها أو ده يستنى ده يموت عشان يحضروا له هو ويسيبوا التاني أو غير ذلك من هذه الأخلاق الرديئة وأما الآخرة هذا النظر إلى ترك الحسد وأما الآخرة فلا ضيق فيها إذن يتحاسد يتحاسد لأنهم كما يقول الشيخ الدنيا تضيق على المتزاحمين أما الآخرة فلا ضيق فيها وإنما مثال الآخرة مثلا نعمة العلم فمن أحب سحفظه لكي يجي كل المشكلة بتاعتنا هذه القضية في الحسد فمن أحب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وملائكته وأنبيائه وملكوت أرضه وسماء سبحانه وتعالى لم يحصد غيره إذا عرف ذلك أيضا إذن لو غيروا بيعرف هذه الأمور من معرفة الله ومحبته والإخبال عليه لم يحصدوا لأنه مش متزحم معه في حاجة ده يحب ربنا وده يحب ربنا كلهم بل العكس يقول لأن المعرفة لا تضيق على العارفين بالله تعالى لأن المعلوم الواحد يمكن أن يعرفه ألف ألف شخص ويفرح, يقول هنا ويفرح بمعرفته ويلتز به سبحانه وتعالى ولا تنتقص لذته بأن يعرفه غيره ويتلذز به بذكره ومعرفته سبحانه وتعالى صحيح؟ بل يحصل بكثرة العارفين يعني الواحد يحب, يحب ذلك أنه يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس وسمرت الإفادة والاستفادة والسير الحسيس الذي ينزل الرحمة ويجلب المغفرة من الله تعالى لذلك لا يكون بين علماء الدين لهم ابتعدين بقى مش بتوع الوجاهة والمنظرة والكلام اللي انا عارفينه ده ان يكون بين علماء الدين اللي هم بيكلموا على معرفة ربنا ومحبته والسيد اليه والكلام ده لا يكون بينهما محاسبة لان مقصودهم معرفة الله تعالى وهو اي معرفة الله بحر واسع لا ضيق فيه وغرضهم المنزلة عند الله تعالى ولا ضيق فيها ايضا فيما عند الله لأن أجلما عند الله تعالى أجلما عند الله تعالى إن النعيم لذة بقائه في أن يبقى فيها المرض وأن يشعر بها قربا من الله ومحبة الله ومعرفة به جل وعلا إلى آخره وهذه ليس فيها ممنعة ولمزحمة ولا يضيق بعض الناظرين على بعض بل يزيد الأنس بكثرتهم بالله تعالى معرفته ومحبته فإذا اجتمعوا ازداد أنسهم بالله تعالى إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم قصدوا بعلمهم المال أو الجاء أو المنزل أو الصيط أو المعرفة أو غير ذلك تحاسدوا لماذا؟ لأن العلم كما يقول الشيخ أعيان لأن المال العلم بقى المعرفه اهو عرفت ان مفيش ضيق لان المال بقى قال له ده المال والشهوه وغير ذلك ذهبيه كما يقول اعيان واجسام اذا وقعت في يد احد وما دخلت عنها يد الثاني لو تلموا شويه الناس على العالم ده هيسيبوا الاولاني إنما لو اجتمع دول على محبة ربنا بمسألة التي ينبغي أن تكون فيها المنافسة وينبغي أن تكون فعل الغبطة لها لا حسد إلا في اثنتين ومعنى الجاه أن يمتلك القلوب ومتى امتلأ قلب شخص بتعظيم عالم انصرف عن تعظيم الآخر أو نقص منه لا محالة فيكون ذلك سببا للمحاسدة وإذا امتلأ قلب شخص بالفرح بمعرفة الله تعالى لم يمنع ذلك فيه أن يمتلأ قلب غيره به وأن يفرح به فالفرق بين المال والعلم أن المال لا يحل في يد إلا أن يرتحل عن يد أخرى والعلم في قلب العالم مستقر فإن نزل في قلب أخرى زاد هذا العلم لم ينقص من قلب العالم الأول ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل من قلبه فالمال والجاه وغيره كلها لها نهاية إلا العلم فلو ملك الإنسان جميع ما في الدنيا لم يبقى بعده مال ليملكه غيره أما إن ملك شبال علم أما العلم فلا نهاية له لا يملكه أحد ولا يتصور أن يستوعبه أحد فمن عود نفسه الناس بأشان تعرف الفارق والسبب فمن عود نفسه الفكرة في جلال الله تعالى وعظمته وملكوته ومحبته والقرب منه والأنس به سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائه والشوق إلى لقائه جل وعلا والفرح بذكره ونعيمه والتلزز بالإقبال عليه ومناجاته فلا يكون في قلبه حسد لواحد من الخلق لأن غيره لو عرفه مثل معرفته هذه التي ذكرنا الآن لما نقص من لذته شيء بل زادت لذته بمؤانسته أن يرى من يؤانسه في طريق الله تعالى وأن يعينه وأن يفيده أو أن يستفيد منه فتكون لذة هذا في مطالعته عجائب الملكوت في مطالعته عجائب الملكوت على الدوام أعظم من لذة من ينظر إلى الجنة وبساتينها بالعين الظاهرة فإن نعيم العارف وأنسه بالله وشوقه إلى لقائه وحبه للخلوة به والقيام له وتذلل بين يديه ومناجاته فإن نعيم العارف وجنته هي معرفته بربه سبحانه وتعالى وهي صفة أعزات لازمة له لا يرجى زوالها بل يجني أبدا ثمارها طالما هو في الدنيا وفي الآخرة كما يقول نذكر الكلام على بعضه فهي صفة من ذاته يأمن زوالها ويجني أبدا ثمارها ثمار المعرفة والمحبة والإقبال على الله تعالى والأنس به والشوق إلى لقائه فهو بروحه وقلبه مختزن يتغذى بفاكهة علمه وهي فكاة قطوفها دانية غير مقطوعة ولا ممنوعة فإن كثير من العارفين حينئذ لم يكونوا متحاسدين بل إخوانا على سرور متقابلين في الدنيا هذا حالهم فما يظن بهم عند انكشاف الغطاء يوم يقوم الناس لرب العالمين عند مشاهدة محبوبهم في العقبة سبحانه وتعالى قد عرفته. أنه لا حسد إلا في التوارد على مقصود يضيق عن عن الوفاء بالكل ولهذا لنرى الناس يتحسدون على النظر إلى السماء والتأمر فيما ملكوت الله تعالى لا يتحسدون على ذلك لأنها لسعة, لسعة أقطارها وفية بجميع الأبصار فعليك أيها المر الحاذر يقول فعليك إن كنت بصيرا وعلى نفسك مشفقا أن تطلب نعيما لا زحمة فيه ولا لذة لا زحمة فيه وأن تطلب لذة لا مكدرة لها ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته وأفعاله وعجائب ملكوته إلى آخر ما ذكرنا ولا ينال ذلك في الآخرة إلا بأذي المعرفة في الدنيا فإن كنت لا تشتاق هذه المصيبة التي يذكرها الشيخ في نهاية هذه المسألة فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ولم تجد لذتها وضعفت فيك الضغبة فلست برجل مجدر رجالة إنما شأن الرجال هذا شأنهم وهو الاشتياق إلى الله تعالى ومعرفته لأن الشوق بعد الذوق تذوق لذة معرفة الله تعالى والإقبال عليه الأنس به لا شك أن يشتاق لأن الشوق بعد الذوق ومن لم يذوق لم يعرف ومن لم يعرف لم يشتق ومن لم يشتق لم يطلب ومن لم, لم يطلب لم, لم يدرك ومن لم يدرك بقي مع المحرومين فضاء نكمل كذلك الدواء الذي ينفع به مرض الحسد يعني القلب الدواء الذي ينفع به مرض الحسد يعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب ولا تداوى أحفظ الله لا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل والعلم النافع لمرض الحسد الأمراض القلوب لا تداوى إلا بالعلم والعمل ونبدأ في الكلام على العلم الذي يداوى به الحسد ثم بعد ذلك نتكلم عن العمل الذي يداوى به الحسد واضح؟ العلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا لا بد أن تعلم ذلك وأن تعرفه تحقيقا وأنه لا ضرر على المحسود في الدين والدنيا بل المحسود ينتفع بهذا الحسد في الدين والدني فإذا عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن أيها المرء السامة والمتكلم لم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت الحسد لا محال أما كونه ضررا عليك في الدين نسمع هذا الكلام بها عشان نفهم فإنك بالحسد صخطت قضاء الله تعالى وكرهت نعمته التي قسمها لعباده وكرهت عدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته فاستنكرت ذلك العدل والقسمة واستبشعته وهذه جناية على عين التوحيد وهي قذى في بصر الإيمان ونهيك بها جناية على الدين وقد انضاف إلى ذلك كله أنك غششت رجلا مسلما من المؤمنين وتركت نصيحته والثالثة أنك فارقت أنبياء الله عز وجل وأولياءه في محبة الخير لعباده والرابعة أنك شاركت إبليس والكفار في محبتهم البلاء للمؤمنين من اللي حب البلاء للمؤمنين ده إبليس وكفر فشاركتهم في ذلك وهذه خبائس في القلب تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وتمحوها أي تمحو الحسنات من القلب كما يمحو الليل النهار هذا ضرر في الدين وأن بغى أن يحفظه المؤمنون وأما كونه ضررا في الدنيا عليك فإنك أيها الحاسد تتألم بجسدك وتتعذب به الزائباء لا تزال في كمد وغم كلما رايت المحسود في نعمة أو زاد منها زاده ربه سبحانه وتعالى منها أنت في غم وفي كمد وفي ألم وفي تحصر كل الشيخ لأن أعداءك هؤلاء لا يخليهم الله تعالى عن نعم يفيدها عليهم يعني شل النعم منهم يعني عشان يعني فهم في نعم والله تعالى زيدهم من هذه النعم وكلما زدهم من هذه النعم صرت أنت في هذا الحال السيء الذي كل همك فيه أن تزول عنهم هذه النعم فازددت أنت ألما وغما وناكدا كلما رأيتهم في حالة حسن. من هذه الغم اللي في الدنيا عليك بذلك يقول فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم بكل بليات تنصرف عنهم كلما تنصرف عنهم بلية احزنوا تدائي زي ما كلما تجيلهم نعمة احزنوا تدائي بأنت في حزنك دائم في الامرين مع. فتبقى مغموما محروما متشعب القلب ضيق الصدر كما لا تشتهي لأعدائك أنت لا تحب لأعدائك أن يكون في هذا الحال من الغم والكمد والتألم فأنت تحب كما لا تشتهي لأعدائك وكما يشتهي أعدائك لك صحيح فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتنجزت في الحال محنتك وغمك نقدا كنت تريد له المحنة فأصبتك أنت المحنة في الحال وأتتك المحنة نقدا يعني مش بالتأسيد ولا بالآجل جاءت لك في الحال ولا تزول النعمة في نفس الوقت عن المحسود بحسدك ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الخطنة أن تكون عقلا أن تحذر من الحسد لما فيه ألم قلبك ومساءاتك ما عدم النفح لن تلع تنتفع بهذا الكلام ولن تلع تبقى سليم فكيف وأنت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة فالعجب من عاقل يتعرض لصخة الله تعالى من غير نفع يناله بل مع ضرر يحتمله وألم يقسيه فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة ننتقل إلى المعنى المتعلق بالمحسود وهو يقول أما قولنا لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنها عنه لا تزول عن المحسود بحسدك بل ما قدره الله تعالى من إقبال ونعمة فلابد أن يدوم إلى أجله والذي قدره الله له فلاحيدة لك في دفع هذه النعم عنه ولا سبيل إلى تغيير ذلك إذ لكل أجل كتاب وإذا لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر في الدنيا والضرر عليك دنيا وأخرى كما ذكرنا ولا اسم عليه في الأخرى وأما قولنا إن المحسود ينتفع بالحسد في الدين والدنيا فاسمع إلى هذا المعنى يقوله فواضح أما منفعته في الدين كيف ينتفع المحسود في الدين في دينه بحسدك يقول فهو مظلوم من جهتك لا سيما إذا أخرج الحسد إلى القول والفعل بالغيبة أو القطح أو ذكر مساوية أو هاتك سترة فإنك تهدي إليه بذلك حسناتك تدي حسناتك أو هو يديك سيئات وكعاد عليه إذن هذا الأمر بالنفع في الدين كما تسمع فتلقاه يوم القيامة وأنت مفلس فكأنك أردت زوال النعمة عنه فلم تزل النعمة وزالت نعمك في القيامة إذ نقلت إليه حسناتك فأضفت إلى نعمته نعمة وأضفت إلى شقاوتك شقوة وأما منفعته في الدنيا فهو أن أهم أوراض الخلق أن يغم عدوه أنه يبعى عدوه مغموم منه يبقى مبسوط هو أن أنت إيه عدوك مغموم في ألم وفي حسرة وضيق وشقاوة ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد وغاية أماني أعدائك أن يكون في نعمة وأن تكون في حسرة وفعلا هم في نعمة وانت في حسرة وقد فعلت بنفسك مرادهم إن تطبقت على نفسك العيز أعدائك عايز ما يريد أعدائك منك أن تفعلته أن يكونهم في نعمة وأن تكون أنت في حسرة وألم ولذلك لا يشتهي عدوك موتك مش عايزك تموت أبدا تعطي الألم وتتحصر كده في الدنيا وهو مبسوط وفي نفس الحال في القيامة يأخذ حسناتك أو يديك سيئاته بل يشتهي طول حياتك في هذا العذاب الذي أنت فيه في عذاب الحسد لتنظر إلى نعمة الله عليه فيتقطع قلبك حسدا. كما قال الشاعر لمات أعداؤك بل خلد حتى يروا منك الذي يكمد لازلت محسودا على نعمة فإنما الكامل من يحسد ففرح عدوك بغمك وحسدك أعظم من فرحه بنعمته هو ولو علم خلصك من ألم الحسد وعذابه لكان ذلك أعظم, أعظم بليات عليه فأنت كما ذكرنا عدو نفسك وصديق عدوك إذ فعلت ما به في الدنيا والآخرة وانتفع به عدوك في الدين والدنيا والآخرة وصرت مزموما عند الخلق والخالق شقيا في الحال والمآل ونعمة محسود دائمة باقية إلى أن يشاء الله شئت أو أبيت ثم لم تقتصر بأحاجة جديدة كمان ثم لم تقتصر على تحصيل مراد عدوك منك مش تكتب على عدوك حصل اللي هو عايزه منك بالحسد اللي انت فيه لا حتى توصلت بهذا الحسد الى ادخال اعظم السرور على ابليس الذي هو اعداء اعدائك لانه لما راك قد حرنت النعم التي خص بها عدوك عدوك خاف ان تحب له ذلك صحيح؟ يسمى بالمعنى ده أنه جميل بيقول إيه؟ بيقول أنت دخلت أدخلت الفرح على إبليس لماذا؟ لأنه لما رأك حرمت النعم التي خاصة الله تعالى بها عدوك خاف إبليس أن تحب لعدوك هذه النعم فتشاركه في سوابها لأن المرأة إذا أحب النعمة لغيره أخذ سوابها كما يقول يقول لأن من أحب الخير للمسلمين كان شريكا لهم وإبليس أبدا تحبلهم النعمة لا تحسدهم عليها فتطيع إبليس وتدخل عليه السرور لذلك يقول ومن فاته اللحاق بدرجة الأكابر في الدين لا ينبغي أن يفوته ثواب حبه لهم يحشر معهم أن المرأة مع من أحب وان ابليس منعك الامرين معا منعك ان تشاركهم في الخير بمحبه الخير لهم ومنعك أن تشارك تشاركهم محبتهم هم فلو حشرت معهم فحرمك الامرين معا الخير الذي تحبه لهم لتشاركهم في الثواب او ان تحبهم لتشاركهم في المنزله والدرجه عند الله لذلك في الصحيحين من حديث ابن سعود أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب ذلك قال أنس بوا ذلك الحديث التالي أن رجل أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تيجي الساعة بكرة تيجي بعد مئة سنة لا يهمك من ذلك إلا شيء واحد ماذا أعددت لها فقال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبت انظر بقى إلى هذا الحاسد المسكين لهو شاركهم في الثواب ولهو أحبهم أي المسلمين فيصلوا إلى مرتبتهم بغير عمل كما يقول يقول أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل عملهم فانظر إلى إبليس كيف حسدك ففوت عليك ثواب الحب ثم لم يقنع بذلك حتى بغضه إليك حتى أثمت وكيف لا تأثن وربما حسدت علما وأحببت أن يخطئ في دين الله تعالى مثلا وينكشف خطأه ويفضح إلى آخره فقد نفد عليك حسد إبليس وما نفد حسدك على عدوك بل نفد حسدك على نفسك واسمع هذا المثل جميل يقول بل لو كشفت لو انكشف عليك الغطاء مثلا في اليقظة أو المنام لرأيت نفسك أيها الحاسد في صورة من يرمي حجرا إلى عدوه ليصيبه في مقتل ليصيب به مقتلة فلا يصيبه الحجر دم يصيبه ثم يرجع إليك هذا الحجر فيفق عينك اليمنى مثلا بل يرجع على حدقته اليمنى فيقلعها فيزداد غضبا هذا الحاسد فيأخذ حجر آخر فيرميه بأشد مما رمى به الرمية الأولى فيرجع الحجر على عينه الجسرى فيقلعها هذا معنى الحسد فيزداد غيظه فيرميه الثالثة بحجر فيعود الحجر على رأسه فيشدخ وعدوه سالم يضحك عليه انت قاعد بتحسده كأنك بترميه بحسد يوم يعود إثم هذا العدوان عليك في الدنيا وفي الآخرة كما ذكرنا واعلم أن حالك في الحسد أقبح حالا من هذا المثل لأن الحجر العائد لم يفوت إلا العين ولو بقيت العين لفاتت بالنوت والحسد يعود بالإثم والإثم لا يفوت بالنوت ولعله يسوق إلى غضب الله تعالى وإلى النار فذهاب العين في الدنيا خير من بقاء عيد يدخل بها النار امم واضح الكلام فانظر كيف الله كيف انتقم الله تعالى من الحاسد اذ اراد زوال النعمه عن المحسود فلم يزلها وازال نعمه الحاسد اذ سلمته من الغم والكمد نعمه وسلمته من الإثم نعمه وقد زالت عن المحسود تصديقا لقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا باهله وربما هذه التالية وربما يبتلى أي هذا الحاسد بعين ما يشتهيه في المحسود هو منتظر في المحسود يحصل له كذا وكذا وكذا من الله تعالى يقول ربما يبتلى هو بذلك بذلك يقول وقل أن يشمت شامت بمساءات إلا ويبتلى بمثلها عمره مواحد شامت في حد وانتظر منه مصيبة إلا ووقع فيها فقد روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتاليك وهذا الحديث حسن الشيخ بقدر النعوط وشواهدي وإن كان ضعفه بعضهم إنما, إنما هذا الحديث كما هو واضح موافق لقواعد الشراء الشريف فهذا إثم الحسد الحسد نفسه فكيف ما يجر إليه الحسد من الأخلاق وجحود الحق وأطلاق اللسان واليد بالفواحش في التشف من الأعداء وهو أي هذا الحسد دب إليكم داء الحسد قبلكم كما ذكرنا في الأمم قبلكم الحسد والبغضاء إلى آخر ما ذكرنا وهو الداء الذي هلكت به الأمم السالفة كل الأدوية التي كنا نتكلم علىها اسمها أدوية إيبا اه ادويه العلم نيجي العمل بقى مش احنا قلنا القلوب تداوى بايه العلم والعمل ادويه العمل اسمع هذا الكلام أما العمل النافع اربعه بقى هيقولوا مشيف اهو بيقول ايه فهو ان يتكلف بقض ما يمره به الحسد الحسد يامرك بكذا وكذا لا تتكلف ده تيجي على نفسك وتجاهدها وتجاهد نفسك الا تفعل ذلك فإذا بعثه أي الحسد على القطح في المحسود اسمها الأخلاء العالية التي تكلمنا عليها بتاعة الأبرار كلف نفسه جاهد نفسه وكلفها المطح له والثناء عليه وإن حمله التكبر عليه الزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزم نفسه الزيادة في الإنعام إليه وقد كان جماعته من السلف إذا بلغهم أن شخصا اغتابه أهدوا إليه وأعطوه يقول القاضي التنوكي كنت في جمع المنصور والخطيب على المنبر وعلى يساري علي بن طلحة البصري فمددت عيني فرأيت عبدالصمد بالقرب مني فقام ومشى نحوي فقمت إليه فقال لي اجلس أيها القاضي فليس إليك قصد ولا لك أرد بمجيئي أنا هذا أردت وإليه قصد يعني كان الضجرة نفد قائد كما يقول على يساري علي بن طرحة ومدعين فرأى عبد عبدالصمد عبد كان بينه وبينه مشكل بين عبدالصمد اسمه عبدالصمد ابن عمر ابن محمد الواعز البسري فقام إليه ظن القاضي أن ريا ابن طالحة قام إليه إلى هذا القاضي فقام إليه القاضي فقال للقاضي لا لم أريدك ولا إليك قصدت أنا قصدت ابن طالحة وذلك أن نفسي تأباه أنا منه ومعروف منه ومضغز منه من أخلاقه فأردت أن أذلها أي نفسه أردت أن أذلها بقصد إليه وأن أخالفها بإرادتها فقام ابن طالحة الذي كان بينه وبينه هذه المشكلة فقام إليه فقبل رأسه اعلم بها هذه المعاني التي ذكرنا اعلم أنه جرت المواصلة إذا جرت المواصلة نمر واحد بين هذين المتباغضين والثناء والتواضع والمهاداء للحسود انقطعت في الغالب مادة الحسد لأن السرور بالنعمة المواصلة إليه كما يقول أو الثناء عليه وتكلف هذا الثناء في غيبته والتواضع له إذا حدث ذلك والمهدى أن يهديه ليستل من قلبي تلك السخائم يقول أن السرور بالنعمة يستميل قلب المنعم عليه ويستعطفه ويحمله على مقابلة ذلك بالإحسان هما يصير تكلف المحسود في العطاء والمواصلة طبعا يوجب طيب قلبه للحاسد فتنكسر سورة العداوة تنكسر شدة العداوة من الجانبين ويفل غربها يكسر حدها يعني وتقرب القلوب من التآلف وتبعد عن التناقض والتنافر وقد قال عليه الصلاة والسلام تهادو تحابو والحديث جواد إسنذاو العراقي في تخريج الإحياء وحسانه الحافظ في غلوب المرام وتلخيص الحروب ويبين الشيخ القول يقول ولا ينبغي أن تسمع قول إبليس إن مصنعتك للحسود مذلة ومهانة فإن ذلك من خدع العدو لأن المقصود في الدنيا سلامة القلوب والأديان سلامة دينك وقلبك مهما فعلت له لم يكن مذلة ولا مهانة وإنما حفظ للدين والقلب هذه أدوية الحسن في العلم والعمل وهي نفعة جدا إلا أنها مريرة مررة كما تسمعون مش هتسمع واحد يسني على واحد بقى ولا يتوضع له ولا يروح له ويجب له كل ده مر جد إلا من رحم الله وشارح صدره وفتح قلبه ولد ذلك ومما يسهل شبها هذه الأدوية المرة أن تعلم أنه ما يكون كل ما تريد فارد ما يكون وما ذكرنا أن الأدوية هو الأدوية الكلية أما تفاصيل هذه الأفات التي تسبب الحسد فتأتي في أبوابها من الكبر والعجب وبقية المواد التي نتكلم عليها آخر الكلام حتى نختم هذا الباب أنا أطلت لأنتهي منه يعلم أن المؤذي ممقوط بالطبع الإنسان المؤذي مكروه بطبعه ومن أذاك لم يمكنك إلا أن تبغضه غالبا فإذا تيسرت له نعمة فلا يمكنك إلا أن تكرهها ولا زال الشيطان يحرك نفسك ويجرك إلى الحسد فإن قوي ذلك فيك بعسك على إضار الحسد بقول أو فعل بحيث يرى ذلك فأنت حسود عاص بحسنك وإن كففت ظاهرك بالكلية من القول والفعل للمحسود إلا أنك بباطنك تحب زوال النعمة فقد سبق الكلام على هذه المسألة ذكرناها وبينا أن من المركوز في الطباع كراهية ارتفاع الجنس على الجنس وأن ذلك إذا كان في الأمور الدنيوية فقريب الحال أما في أمور الدنيا الآخرة فلا مسمح المهم ينبغي للعاقل أن يقف على أقل هذا الأمر أقله في منعنا الحسد كما بينا أن يمقت نفسه أن يكف لسانه ويده يعني أن يكف لسانه وجوارحه فإذا صار الغضب في فإذا صار الحسد إلى قلبه فقط إن شاء الله نرجو أن يأثم ولكن شريطة شريطة أن يكره نفسه لهذا الحسد الموجود فيها وأن لا يتردد في قلبه أنه يحب زوال النعمة ولكن لا يتكلم لا يكبه من نفسه ذلك ويود من الله تعالى أن يخلصه في ظاهره وباطنه من تلك الآفة لذلك يقول ويود لو قدر على إزالة ذلك من باطنه لفعل ليقابل ما قد وضع في الطبع بتلك المجاهدة فيجاهد نفسه ليغير ما وضع بالطبع فيها كما يقول الشيخ ولا يتغير الطبع مدينة سلبة مهمة يبحث عنها الباحثون فلا يمكن أن يكون الإنسان كذلك إلا أن يكون مستغرقا بمحبة الله سبحانه فلا يلتفت حينئذ إلى المحسود وإلى ما يحسد عليه من الدنيا والسلام عليكم والحمد نهاية القول زي ما قلنا. كل واحد جدول يكتب في جدوله هذه الأفات يعني أرزل لي جدوى وليمالوش جدوى لازم يبقى ليه جدوى يعني اللي هي جريدة ليحاسب نفسه قبل أن يحاسب وحتى يستطيع أن يتمكن من الشير إلى الله تعالى على غير ذلك لن يسير اللي قاعد يسمع ويتفرج علي ومع كده يبقى كلمتين سمعهم وانتهت هذه مشكلة بفضلة الشيخ الدكتور وغفر الله لنا ولاك ولوليديك ولساء المسلمين وقل لي وصل حد الحسد إلى إتيان المحسود ما أفش إتيان المحسود يعني إيه وأذيته بالسحر وعادة ما يكون ذلك من الأقارب فكيف يكون التعامل مع أنفار هؤلاء ممن وصل بهم الحقد والغل إلى هذا الحد وهو كتب هام وعاجل سؤال هام وعاجل يعني احنا اتكلمنا عن الموضوع ده على العلم والعمل الموضوع. ان واحد بقى بيحسدك ويعمل لك عمل وكدا. يبقى ان ترتب على هذا العمل بس هي المشكلة بتاعتك ان انت هتفهم الكلام الذي ذكرنا في معالجة هذا الامر بالعلم والعمل خاصة بالعمل بالذات أنت لو وددت هؤلاء الناس ووصلتهم وعطيتهم هدايا أو غيرهم يوشك أن تقل هذه العذاب من قلوبهم ويوشك أن يفتح الله تعالى هذه القلوب ما كونك أنت أيها السائل على حالة من الله ترجو أن يحفظك الله فيها بمعنى أنه كما قال تعالى وَمَا به بِضَرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بَلَنْ يَضُرَّكَ شَيْءٍ إِلَّا بِإِذ وأنت حينئذ تود أن تكون محفوظا بحفظ الله تعالى فتفعل من التحصينات والحفظ ما يحفظك من ذلك إن علمت أن شاء من هذا الأمر يدبر لك والثالثة أن تعلم أن هؤلاء كيدهم كما قال الله تعالى فيهم أن هذا الساحر كيده لا ينفع ذكر الله تعالى في ذلك في آيات كثيرة كما قال تعالى ولا يفلح الساحر وحيث أتى ليس سينفلح ما تخافش هذا الجزء الأولان الذي ذكرنا من السؤال الجزء الأول الذي ذكرنا هو كيف أنت أن تقوم بهذا العمل الذي ذكرنا في نهاية الدرس في اخراج هذه المصائب من قلوب هؤلاء الناس والأمر الثاني أن إذا تأكدت أنه ثم تحسد في هذه المسألة ينبغي أنه ثم تحسد في هذه المسألة ينبغي أن تحصن نفسك وأن تلجأ إلى الله وأن تتوكل عليه وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وإن أصابك شيء فبقدر الله عند هذا الشيء من ونمر اثنين السؤال بتاعه الثاني يا أصل الله عظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياكم ويوفقنا لما يحب ويرضى أن يغفر لنا ولكم وسائر المسلمين ويجزاكم الله عننا عن وعلى المسلمين خيرا كسيرا في الدنيا والأخيرا يا الإخوة أسئلتهم في مسألة التربية متعلقة بارتكاب بعض الزنوب أو المغاصر أو الفطور في الأعمال الصالحة أو من كان عنده هادي وسامت ثم انحرف كل هؤلاء يعني السؤال في تلك المسائل متعلق بلا بد كما ذكرنا في بداية المجاهدة في أن يكون له شرط معتصم الخلوة يعني شرط الأول أن يضعه هو أن يفارق هذه الزنوب والمعاصي وأن يجلس لمن يعلمه تلك المسائل والثالث أن يخلو بالله تعالى هذه الزنوب وتلك المعاصي كلها سببها الجوارح الظاهرة فتدخل من هذه الجوارح الظاهرة إلى القلب فتصيب القلب وتزداد هذه المصائب حتى يمرض القلب ويضعف عن مقاومة مرض الشهوة وكلما ازداد المرض زاد البعد عن الله تعالى وزاد الوقوع في المصائب والسيئات والزنوب والمعاصي حتى يوشك أن يقع في الكبائر لذلك كان لابد لمن يريد أن يحجز نفسه عن ذلك أن يتوب توبة النصوحة وأن يمنعه عن هذه الجوارح النظر والسما والكلام والبطن والفرج هذه الأمور التي كانت السبب في دخول هذه المعاصي إلى قلبه وتوطونها في هذا القلب حتى ضعف إلى هذه الحالة التي ثقلت عليه العبادة والفرائض وترك السنن ووقع في الموبقات هذه لابد أن يمنع ذلك عن هذه الجوارح ولا يمنع ذلك إلا أن يبقى في, في المسجد حتى يتوب الله عليه وحتى يصفي قلبه من هذه الأيثام والمعاصي يعني عاوز بمعنى بسيط العام ده عاوز يقعد في الرعاة بقى شوية ولا شغلة ولا مشغلة مفيش حاجة تنفعه لا في دنيا ولا في اخرى ولا اهل ولا مال ولا ولد طالما بقي على هذه الحال السيئة السودة فلابد حينئذ ان يعكف بقلبه وجسده على الله تعالى وان يتضرع اليه وان يبكي لان يرزق التوبة النصوحة ثم بعد ذلك أن يعمل هذا العمل الصالح الذي يكف به هذه الجوارح وينسيها تلك المعاصي والسيئات بالبقاء عند الله تعالى وأن ينظف قلبه بتلك المشاهد من مشاهد الإيمان من الذكر والقرآن والصلاة والقيام والتصدق وسرد الصيام وغيره من الأعمال التي ينبغي إذا جلس أن نوضحها له وأن آآ آآ ننظر في من يعينه عليها ماشي كده ماذا معظم من التي هنا اللهم صلى على سيدنا محمد النبي واجواجي المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم فعنا بما قلنا وما سمعنا واجعلوا حجة لنا لا علينا اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وبناءتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا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 على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلط علينا من لا يرحمنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئا لا اصرف سيئا إلا أنت وهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرة وقلبا خاشعة ويقينا صادقة وبدنا على البلاء صابرا ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب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 ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقلني ذلك ولا إلى أحد من قلقك اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من يا رئاس المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا رحمتك اللهم أحسن إلينا اللهم أحسن إلينا اللهم أحسن إلينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محرومة ولا تجعل فينا شقيا ولا محروم يا أرحم الراحمين أرحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جاء به المقادير اللهم انصر دينك وارفع رويتك وحكم شريعتك وانشف رحمتك واهزم أعدائك أعداء الدين اهزمهم وازلزلهم يا رب العالمين اللهم اشخيل مرضانا ومرضان مسلمين اللهم اشخيل مرضانا ومرضان مسلمين اللهم اشخيل مرضانا, مرضانا وارحم موتنا واستجب دعاءنا